صبرا اخي في محنتي وعقيدتي لا بد بعد الصبر من تمكيني ولنا بيوسف اسوة في صبره وقد ارتمى في السجن بضع سنين حون عليك الخطب لا تعبى به ان الصعاب تهون بالتهوين سنعود للدنيا نطب جراحها سنعود للتكبير والتأزين سنعود للدنيا نطب جراحها سنعود للتكبير والتأزين ستسير فلك الحق رغم ألوفهم ويزل كل منافق وحرون بالله مجريها ومرساها فهل تخشى الردى والله خير ضميني فأل الردى والله خير ضميني يا رب إن السيل قد بلغ الزبا والأمر في كاف لديك ونون يا رب إن السيل قد بلغ الزبى والأمر في كاف لديك ونوني باسم الفراخ الزغب هيض جناحهم فقدوا العبى الحاني بغير منوني بدموع أم روعوها في ابنها وبكل دمع في العيون سخيني بدعاء شيخ شردوا أبناءه ما بين مقتتل وبين سجيني بدعاء شيخ شردوا أبناءه ما بين مقتتل وبين سجين بسهاد زوج غاب عنها زوجها فبعت فدعت لفرط جوا وفرط حنين رباه رد علي مؤنس وحشتي واغس بعودته جياع بنيني يا من اجبت دعاء نوح فانتصر وحملته في فلكك المشحون يا من احال النار حول قليله روحا وريحانا بقولك كوني يا من امرت الحوت يلفظ يونس وحميته بشجيرات يقتنى يا رب إنا مثله في صبره فارحم عبادا كلهم ذنوني يا رب إنا مثله في كربه فارحم عبادا كلهم ذنوني فارحم عبادا كلهم ذنوني فارحم عبادا كلهم ذنوني